صف لي لا تلقات باشير بقدم من قلبي تمنى لقاها زفوا لي الفرحة وفي مقدام الخير حيوا لي الفرحة وحيون جت جتلك ترفشت البنات الغنادير تحمل معاها فرحتين ما وراها جتلك ترفست فرحة ما وراها غنت بيا الفارحة وغرد بيا الطير في ليلة انعم الفراح في سماها يا مرحبا بقدمها والفارح غير هذه ضنا قلبي وغال غلاها وسميتها من شوق فرحة وتأذير وحسيت بالفرحة بلمسة يدها وسميتها من شوق فرحة وتأذير وحسيت بالفرحة بلمسة يدها وحسيت بالفرحة بلمسة يدها, يدها لعيونها جاء تلقي صايد طوابير صايد ترخص ما تغلى عليها. Hij terug, door mijn hart gaat het verder. Wanneer mijn stem ik kloppen na vandaag. Wanneer